قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استووني ع ت د ل و أ ق ي م و ا صفوفكم وسد الخلل الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ الحمد العالمين لله رب العالم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ويل لكل همزه اللمزه الذي جمع م ا ل ا ولو عدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه, لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمه